طبعا القوم القوم الذين قالوا بالتوسل قالوا المساله خلافيه طبعا شبه الاولى في هذا الباب في التوسل انهم قالوا ان المساله خلافيه وما دامت المساله خلافيه ليس لكم ان أن يعني ان تنكروا علينا من المسائل الخلافيه نعم لنا مسألة تعتبر مسألة فقهيه فيها خلاف فقهي بين العلماء فلا انكار فيها الاولى هو انهم يعني نحن قلنا انهم قالوا هذه مساله خلافيه والخلاف الفقهي لا اعتراض فيه الخلاف الفقهي لا اعتراض فيه نعم فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا ابراهيم قلت تصلي خلف الملائكه ولاي <تصفيق> الله المستعان طبعاً هو شيخ بيبيبيبيناقشني ده دكتور ودكتور في الحديث ودكتور في ضر الحديث بمكة 30 سنة أو أكثر 40 سنة أكثر من 40 سنة أو يكلمني على أساس أن أن يصلي المرخ خلف الحرم طبعاً هذه بالنسبة لي من 740 مستحيل عشان قلت له الخلف الصلاة خلف الملكة أولى وهم يصطفون كما تصطف الملكة عند ربهم هنا قالوا خلاف فقهي والخلاف الفقهي يعني علاجه أولنا صحة للإنكار طبعاً عزّ النبي صلّى الله عليه وسلم لما قال في المتأخرين قال بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال إن صح حديث الأعمة والصحيح أن لا حديث الأعمة لم يصح ومحتاجه باستسقاء عمر بالعباس لأنهم قالوا قد قاد است طبعاً وجهة, وجهة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستدلال بحديث العباس أن عمر بن خطاب رضي الله عنه يعني استسقى استسقى بالعباس يعني بجاه العباس يقولون حديث انس حديث الحديث طبعا في البخاري وفي غيره ان عمر بن الخطاب أن, أن, ان عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا إننا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا يعني لا اله الا الله اليس السياق من المفسرات في هم قالوا بأن العمر المخطاب توسل بجاه العباس وإلا لما قدم العباس قدمه لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وجاه العمومة جاه أهل البيت عند الله جل في علاه جاه أهل البيت عند عند الله جل في علاه والعجيب أن البخاري يعني قال في كل الألفاظ المحتملة بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم أن أن أنها, أنها نصل نصل إلى تفسيرها ونصل إلى بيانها بالسنة نصل إلى بيانها بجمع الروايات جمع الروايات جمع الروايات فلننظر ان عمر بن الخطاب شوف ايش كلامه قال كنا نتوسل اليك بنبينا واننا نتوسل اليك بعم نبينا ممتاز هذا لابد له من من تقدير كنا نتوسل اليك بنبينا بجاه نبينا بمكانه نبينا بعظمة نبينا ننظر هذا هو الذي يعني نفهمه ذلك لانه ما دام دلالات الاحترام موجوده يبقى كنا نتوسل بجاه نبينا واننا نتوسل بجاه عم نبينا لانه عم نبينا من البيت إذن الجملة الثانية متوقفة على الجملة الأولى الجملة الثانية متوقفة على الجملة الأولى ألا أليس, أليس هذا هو الحق طيب ننظر في الجملة الأولى لأنها يعتمد عليها كل شيء فهذه الجملة التي جاءت كنا نتوسل إليك بنبينا ننظر كيف كانوا يتوسلون بنبينا الرجل العربي دخل على النبي وقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله فاستسقي لنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ما في ما في هذه المتابعه لا تصح الا برؤيه وسماع بعدين بقى نتكلم فيها انه هو الدكتور بيناقشني في هذا والوقت عندي أزف جدا وارجو عليه النزول الان وسريعا سريعا قال انه كان دخل العربيه قال دع لنا فدعانا ان يسلم قال انس فمن قزع في السماء الا ما كان في السماء من قزع ثم أضلتنا سحابه وما نزل من من على المنبر الا حضر المطر من على الحي حتى جاء في الاسبوع الذي بعده جاء الرجل وقال هلكت اموال ايش بكثره المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا على الأكامل والضراب إلى آخر الحديث فكان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعائه هو التوسل بدعائه ولذلك قال فإننا نتوسل لو كان التوسل بالجاه لكان من باب أولى أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول في دعائه اللهم انا نتوسل إليك بجاه نبينا عندك أن تسقنا ولم يحدث من الصحابة لن فعل ذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة والنبي وعمر الخطاب الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه وارضه اتفق عليه الصحابة أجمعين ولو كان هناك ما ينكر في هذا الباب لبينه عمر أو بيانه الصحابة الذين يخالفون عمر لأنهم لا يتفقون على على شيء يخالف السنة بحال من الأحوال فقد استسقى الجميع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى العباس في فما استسقى عمر إلا بدعاء العباس لانه قال قم فادعوا قم فادعوا قام العباس فدعا رفع يديه ودعا هم يؤمنون وقال اللهم انك تعلم انهم كانوا يتوسلون بنبيك ويتوسلون بي لمقامي ومكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم على آل البيت يعني قال, قال اللهم فسقنا اللهم ما نزل الا بذنب ورفع الا بتوبه اللهم فسقنا نعم الآن سيضع علي الأمر لابد بد أمشي لأنه ما فيش صلاة ولا فيه أي شيء الجنازات بتاتي عابرة فأستأذنكم الآن جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم رفع الله مقامكم إذا, إذا, إذا مسه عشان ننهي هذه الشبهة الشبهة هنا الأصل في هذا الباب ألا وهو بأن بأن التوسل بالعم بعم بعم النبي بالنبي فالتوسل بالنبي كان بإيش بجاهه أم بدعاءه كان بدعاءه إذا التوسل بالعباس يكون على نفس الأمر ذات الاقتراح أنه توسل بدعائه وال على ذلك الأمر التحقيق العملي والتحقيق العملي أنه قام وقال طال قال الله من يوم نزل بلاء على ورفع البتاب وعمر قال له قوم يا عباس فادعو قم يا عباس فادعوا رب يرفع مقامكم ويسن إليكم إن شاء الله في وقت آخر نفصل القول في الشبهة الأخرى لكن هذه الشبهة هي أضعف الشبهات التي يتمسكون بها لكن هناك شبهة أخرى أقوى في حديث الأعمى ويستدلون به وبعض الأثار الأخرى التي من الضعف مكان سنبينها إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يحفظكم أن يحفظ بكم أن يسل عليكم أمركم وأشكل لكم سامحوني أستأذن حضراتكم الوقت عندي أزف الآن الله يرضى عنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن في الله